الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه, رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة الحمد ل ل الصلاة والسلام الله ولاه الله لا على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلى الله عليه وسلم لا تمل وذكره صلى وصحبه ومن وذكره وسلم على كل لسان والمؤمنون سيرته عليه الله يحبونه لسان كل جدا وكلما سمعوا شيء من سيرته و إ ن تكرر ذلك عليهم لفرط حبهم ف إ ن ه م ك أ ن ه م يسمعون هذا الكلام ل أ و ل م ر ة وسنقف في هذه ا ل ع ج ا ل ة و ا ل س ا ن ح ة مع جزء يسيل من حياته ومن نبوته سنقف مع بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم ا ل م ع ج ز ة ما أ ع ج ز عن الاتيان بمثله و هو أ م ر خارق ل ل ع ا د ة والنفوس ش غ و ف ة تريد أ ن تكسر ا ل ع ا د ة معجزاته صلى الله عليه وسلم ع ظ ي م ة إ ذ ا كان ل أ ح د أ ن يقال إ ن ه حكم ب ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة ف إ ن ه محمد ل أ ن ه استطاع ا ل إ م س ا ك بزمام ا ل س ل ط ة دون أ ن يملك أ د و ا ت ه ا ودون أ ن يسانده أ ه ل ه ا بوثورس ث م ي ث في كتابه محمد والمحمديه ة عيسى ع ي ل السلام دعا ميتا فقام له أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أقواما له له الرمم ومن العدم عيسى من ومن أعظم معجزة أحييت وأنت أخوك ا ل ق ر آ ن الكريم بلاغه و ف ص ا ح ة و إ ح ك ا م وتحدي و ا ل م ع ج ز ة لا تكون م ع ج ز ة إ ل ا إ ذ ا كان معها تحدي ف أ ت و ا ب س و ر ة من مثله ف أ ت و ا ب آ ي ة من مثله ولئن اجتمعت ا ل إ ن س والجن على أ ن ياتوا بمثله لا ي أ ت و ن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظ ه ي ر ة ونزل ا ل ق ر آ ن على من عندهم ف ص ا ح ة العربي لمن يسمع الشيء في النار يجيب ه في الشعر وربما أ خ ذ و ا إ ل ى الحانوت يتبعون يشاون مشلن ش ل و ل شلشلن شويل ه يعني يجيب صوت الشيء جلاب الشيء في النار يجيب ه في الشعر لمن ج ا و ن ا ل ق ر آ ن ده ما ق د ر يقول أ ي ح ا ج ة بعدين بلاغ ع ج ي ب ة و ف ص ا ح ة وحكم و أ س ر ا ر عموم معجزاته صلى الله عليه وسلم معجزات باهرات ودلائل واضحات لماذا نتحدث عن هذه المعجزات أ و ل ا ل ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن ثانيا لتمام اليقين ثالثا لكمال الحب أ ن ت أ ص ل ا ب ت ح ب ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما تسمع الكلام دا حبك بيزيد طيب من معجزاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انشق القمر اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر انشق القمر إ ل ى فلقتين في مكه وقد راى اهل مكه ذلك تماما ولكنهم قالوا سحر مستمر طيب من معجزاته اكثر من مره كان يفجر الماء من خلال اصابعه يا سلام هذا نبينا اصحاب في الغزوه يعطشوا يطلع لون المويه من اصابعين يشرب و ي م ل ا ل ق ر ب ركشن وهذا في الصحيحين من مجزاته ع صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل ب ع ي ر كان يشكو له حتى مرم سلم ب ب ع ي ر فقال إ ن ه ش ك ى إ ل يكثر ة ا ل ع م ل ي و ق ل ة ا ل ع ل ف في ن ا س ا ل م ل ت ل ق ب ل ك د ه ق ا ل ي غالي رسول أ ن ت ب ي ع ر ف لغات يحبك خ ت ل م مع ا ل ب ع ي ر ت ق و ل ي لغات بتكلم م ع ا ل ب ع ي ر ن تاني في ل غ ة شنو يتكلم مع ا ل م ل ا ئ ك ة و... واخترق السماوات ولقي أ ن ب ي ا ء على غير ا ل ع ر ب ي ة لا يعرفون ا ل ع ر ب ي ة وتكلم معه وفي م ر ة دخل حائط ا ل أ ح د ا ل أ ن ص ا ر فوجد فيه فحلين وجد النبي صلى الله عليه وسلم فحلين ما استطاع صاحبهما أ ن يمسك بهما فلما راه الفحل ا ل أ و ل جاء ونزل عنده وبرك بين يديه فخطمه يعني عمل الزمام ر ب ط ه ودل ي س ي د ه ولما ر أ ى الثاني ذلك جاء وفعل كما يفعل اول حن إ ل ي ه جذع ا ل ن خ ل ة حتى سمعوا لها حنينا كحنين العشار حنين ونزل وربط على, على الجذع يسكنه كالطفل وقال تبكي ل ف ر ا ق ي يبكي جذع النخلة لفراقي سبح الحصى في يده في ا ر و ا ي في الصحيحين وزاد الطبراني أ ن الحصى لما سبح في يده وضعوا في يد أ ب ي بكر فسبح ووضعوا في يد عمر فسبح ووضعوا في يد عثمان فسبح مش ده كان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ خ ذ ا ل ل ق م ة حتى يضعها إ ل ى فيه يسمعون تسبيحها والله يا أ خ ي ليكم حق تفخروا ب ي م يا مسلمين هذا نبينا يشيل ا ل ل ق م ة و اللغم تسبح و قال صلى الله عليه و سلم إ ن ي لاعرف حجرا أ ي ا م ا ل ب ع ث ة كان يسلم علي ب م ك ة بسم ا ا ل ن ب و ة اجيماشي الحجر ي ق و ل له السلام عليك يا نبي الله من معجزاته أ ن ه صلى الله عليه و سلم كان يدعو ا ل ش ج ر ة فتيري و ت أ ت ي ت خ ب خب ي ا ا ل سلام يا ا ل سلام ا ل ش ج ر ة إ ن ادعي تجي جري جري و ربما كان صلى الله عليه و سلم يدعو ا ل ش ج ر ة ف ت أ ت ي و ي أ م ر ه ا فترجع يا سلام فداه نفسي و أ ب ي و ولدي و أ ه ل ي و زوجي و عشيرتي صلى الله عليه و سلم كان من معجزاته ا ل ك ث ي ر ة صلى الله عليه و سلم أ ن ه يكثر الطعام في الخندق دعا الناس على قرص شعير ف أ ك ل أ ل ف نفر و أ ب و طلحه جعل له نصفه الشعير ن ص ا ش ح أ و ن ص ح ا ج ة ب س ي ط ة ق ا م أ م ط ل ح ة ق ا ل ت لولدها ي ل أ ن س ياخم شنادر رسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م خليجي ي أ ك ل لكن ك ل م و ا في أ ب ا ن ه لي اناس ل ك ت ر كانوا ث م ا ن ي ن ر ا ج ل ف ج ا ك ل م و ا في أ ب ا ن ه ق ا ل و ن أ ب و طلع غالكم ل عزيكم ا أ ب و ط ل ح ة ق ا ل لما شوفت الناس خوفت خوف شديد ق ا ل ر سوغالون ل جيبو ا ا ل شعير جابو ا ف ت ة بدو ي دخلوا عشر عشر ة أ ك ل و ا ا ل ث م ا ن ي ن و ف ض ل كثير كثير ذا تالذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباكا وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناكا كان يكثر الطعام يتفجر الماء من خلال أ ص ا ب ع ه شهد له الذئب ب ا ل ن ب و ة يا أ خي نحن المعجزات نقول شنو يخلشن ما أ ر د ت أ ن احصيها و أ ن أ ح ص ر ه ا إ ن م ا أ ر د ت أ ن أ ت ح د ث عن بعضها إ ش ا ر ة صلوا وسلموا وباركوا على المبعوث رحمه للعالمين وقولوا صلى الله عليه وسلم